ولا تجعلنا ممن يتبعه القرآن فزج في قفاه إلى النار برحمتك يا أرحم الراضع. بصوت القارئ: بشاري بن راشد العفاسي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.